ق آممَنَّا بِرَبِّ العالملَمِين رَبِّمُ سَوهَارون قَالَ فِي الرعَونُ أَامَاتُمُ بِهِ قبَلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِهَا ذاَا لَ مَكْرُم مكَرتُمُوه فِي المَدينينَةِ للتُخْرِجُ مِنهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَةَ عَلَمون لَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قُولُوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا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 قلَ سَنَ قُتُلُ أَبَنَا أَهُم وَنَسَْحين سَأَهُم وَإَِّا فَووقَهُم قهِرون قلَ مُسَالِ قَوْمِهِ التَعينُ بالِلههِ وَصبرِرُ إَِّ الْ الأرض لِلَّه يُورثُهَا مَيْ يَشَاء مِنْ ععبَادِه والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جيتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلا قَدأ خذْنَ آلَ فِيعَوونَ بالِالسّنينَ وَنَقص مِن السمَرَاتِ عَهُ يَذكرُون